わかるぞ。 وفي ذ ل ك بلاء من ربكم عظيم و إ ذ ت أ ذ ن ربكم لئن شكرتم لاذيدنكم ولئن كفرتم إ ن عذابي لشديد 「えっ?」 من بعدهم لا يعلمهم إ ل ا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا, وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك تدعوننا إ ل ي ه مريب قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم, يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إ ل ى اجل مسمى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 ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما ل ك كان لنا ان ناتيكم بسلطان إ ل ا ب إ ذ ن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما ََ لنا ََ أ َ ل َّ ا نتوكل َََََّ على ََ الله َِّ وقد ََْ هدانا َََ سبلنا ََُُ ولنصبرن َََََِّْ على ََ ما َ ذ ت ي ت ُ م ُ و ن ا وعلى َََ الله َِّ فليتوكل َََََِّْ المتوكلون َََُُِّْ وقال َََ الذين ََِّ كفروا ََُ لرسلهم ُُِِِْ لنخرجنكم َََُُِّْْ أو لنسكننكم ت ع و د في ملتنا فأوحى إليهم الظالمين ملتنا ربهم لنهلكن ل ن و ا ل أ ر ض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يثيقه وياتيه الموت من كل مكان ه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 أ لم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز و ب ر ز و لل ا لله جميعا فقال الضعفاء ل ل どんなことがあったのかわからないけどね 「そして私は私のことを知っていたのは私のことを知ってい لي は私のことを知っていたのは私のことを知っていたのは私 ت ことを知 ل てい ل のは私のこ و を知っていた موسوعه ا أنا بمصرخكم النابلسي ن للعلوم ا ل ا س ل ا م ي و ا و س م ا و الله الحسنى ا ت تجري من تحتها الأنهار من خالدين فيها ب إ ذ ن ربهم تحيتهم فيها سلام 「الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي ك ل ه ا كل, كل حين ومثل ي ض ر ب الله ا ل أ ا للناس لعلهم ي ت ذ ك ر و و ن م ث ل ك ل م ة خ ب ي ث ة ك ش ج ر ة خبيثه اجتثت من فوق ا ل أ ر ض ما لها من قرار ويثبت ا ل ل ه ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ب ا ل ق و ل الثابت ف ي ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا و ف ي ا ل آ خ ر ة ويضل ا ل ل ه ا ل ل ظ ا م ي ن ويفعل ل ل ا ه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 قل لعبادي الذين آ م ن و ا يقيموا ا ل ص ل ا ة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا, سرا وعلانيا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 وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم سالتموه وان تعدوا ن ع م ة الله لا تحصونا ان ا ل إ ن س ا ن لظلوم كفار و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م رب ج ع ل هذا البلد آ م ن ا واجنبني وبني أ ن نعبد ا ل أ ص ن ا م 「あなたはあなたの ر ح ي り ر く ن ا إن أ س ك ن ت من ذريتي بواد غير ذ زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا ا ل ص ل ا ة فاجعل أ ف ئ د ة من الناس تهوي إ ل ي ه م وارزقهم من ما في السماء الحمد لله موسوعه النابلسي ا للعلوم ذريتي ا ل ا ر س ل ا اغفر ل ي و ل ه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 الله م ك ر و م و إ ن ك ا ن مكروم, مكروم ل ت ز و ل م ن ه ا ل ج ب ا ل فلا ت ح س ب ن ا ل ل ه م خ ل ف و ع د ه ر س ل ه إن ا ل ل ه ا م ي ه تبدل الارض غير السماوات أ ر ض و ا ل وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابينهم من قطران وتغشى وجوههم 「私の名前は何でも أنما